ز ف ا ل ش ه ي د الباطل حاز العلا والماثل الارض تهفو لها تشتاق منه القبلا يمضي إ ل ى غاياته شما كريما عاجلا لا تغسلوه أ ب د ا بل كفنوه الحللا الشذى منتشر يروي الروابي غازلا نعم الفتى مرتديا ثوب الوغى والاسلا زف الشهيد ا ل ب ا ط ل ة حاز العلا و ا ل م ث ل ة ا ل أ ر ض تهفو لها ان تشتاق منه القبلا